126-كذلك نسنكه في قلوب المجرمين 127-لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 128 بَابًا مِنَ عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 129-لقالوا نَحْنُ سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء Azərbaycan ələdiyiniz üçün xoş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 126-قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 127-قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم 128-إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 129-وإن جهنم لموعدهم أجمعين لَ سَ أأَبوب لهَا سَُ أبوابِ لِكُ لِبابٍ مِنهُ جُزءُ م قُسُوم إِ الْ المُتَّقينَ فِي جََّّاتِ وَعيون وَودُخُلُهَا بِسسلامٍ آمننين فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ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 122-قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 123-قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 124-قال فما خطبكم أيها المرسلون 125-قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 126 116. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 117. فلما جاء آل لوقن المرسلون 118. قال إنكم قوم منكرون.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 122-وجاء أهل المدينة يستبشرون 123-قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 124-واتقوا الله ولا تخزون 125-قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامَنِ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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 127-وقل إني أنا النذير المبين 128-كما أنزلنا على المقتسمين 129-الذين جعلوا القرآن 141-فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا 124-فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 125-فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 126-إنا كفيناك المستهزئين 127-الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 128-ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 129-فسبح بحمد ربك من الساجدين واعبد ربك حتى ياتي اكن يقين